وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق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 هو في تعاقب الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإمباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها وفي تصريف الرياح بالإثيان بها مرة من جهة ومرة من أخرى لمنافعكم دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء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 فبشره بعذاب أليم يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي متعاليا في نفسه عن اتباع الحق كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءه عليه فاخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرته وهو عذاب موجع ينتظره فيها وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ اتَّخَذَهُ سُخْرِيَةً يَسْخَرُونَ مِنْهُ أُولَئِكَ الْمُتَصَفُّونَ بِصِفَةِ السُّخْرِيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ لَهُمْ عَذَابٌ مُذِلٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ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 ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه ولهم يوم القيامة عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من زجز أليم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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن فيه بأمره ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم وَتَخَرَّ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُم رَّبُّكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مِن شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَالنُّجُومِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن أَنْهَارٍ وَأَشْجَارٍ وَجِبَالٍ وَغَيْرِهَا جميع هذه النعم من فضله وإحسانه إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون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 أفعلها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح له والله غني عن عمله ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء عقابه عليه والله لا تبره إساءته ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازية كل بما يستحقه. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد اعطينا بني اسرائيل التوراه والفصل بين الناس بحكمها وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام ورزقناهم من أنواع الطيبات وفضلناهم على عالم زمنهم واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه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 وَإِنَّ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إِنَّ الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهوأهم وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض ومؤيده على المؤمنين والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل وهداية إلى الحق ورحمة لقوم يوقنون لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة ولم يخلقهما عبثا ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير أو شر والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم افرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكرون انظر أيها الرسول إلى من اتبعها وهو جعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه فقد أضله الله على علم منه لأنه يستحق الاضلال وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به وجعل على بصره غطاء يمنعه من ابصار الحق فمن الذي يوفقه للحق بعد ان اضله الله افلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم الا يظنون وقال الكافرون المنكرون للبعث ما الحياة الا حياتنا الدنيا هذه فقط فلا حياة بعدها تموت اجيال فلا تعود وتحيا اجيال وما يميتنا الا تعاقب الليل والنهار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 وإذا تُقْرَأُ على المشركين المنكرين للبعث آيَاتُنَا واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إِلَّا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون هو لله وحده ملك السماوات وملك الأرض فلا يعبد بحق غيره فيهما ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء ليخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى أيها الرسول في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدنيه فوز وأما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَيُقالُ لَهُمْ تَبْكِيتًا لَهُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَتَعَالَيْتُمْ عَلَى الإِيمَانِ بِهَا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ تَكْتُبُونَ الْكُفْرَ وَالْآثَامَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي ما الساعة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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال لهم الله اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح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 وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الارض وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه